نزی مر أنا جود بطلات خير. أمر الهدى، وكوكب العينات ربان، إصباح رحمة المفسد. وشمس دين الإسلام أنت وداه مولا بالحفظ المدي هو اعلام مقام فوق كل مقام فرح الزمان الزمان. سعد الزمان. شارب الزمان. آ لنا دکرا في الزمان الله أكبر <تصفيق> وأطل مغم وأطل Amen. ما له متصدعا هيوان كسرى هيوان كسرى ما لا المدود وما لا, لا تقدو ولد بن وعده الله. قُلْتُ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يأنس لیتید فهو ا لنا الحلم والخلق العظيم صفاته الحلم والخلق صفاته وله الكرامة الله على محمد صلى الله Ahem, ahem, ahem, ahem. ماو no. حكمت في عصر الأمور بحكمت. إن الأمور إلى الحكيم لا تثني. قرأت بسم الله وقرأت بسم الله وقرأت بسم الله في بس مداري ومنى